ترى كلنا يعني بعض الناس يفكر ان احد لما يتكلم او يلقي المحاضرة هذا ما شاء الله عليه ما عنده اي ذنوب والله مساكين نحن فقلت لك كلنا كلنا مذنبين وكلنا لو تراجع الصحائفنا مع الله عز وجل تجدنا مستحقين لثوابق لكن قلت لهم الآن إذا خرج الواحد ورجع عليه ثابقة الآن أنت يخطئ عليك واحد ثم تسامحه يجي تأسك ثم تسامحه لو أخطأ عليك مرة تانية إيش تكون ردد فعلك تطلع له السابقة الأولى وفي واحدة بس مع العلم بأنك أنت ما حركت له قلبه صح ولا أجريت له دماء ولا أقمتها على أقدامه ولا فتحت العينه غير أعمى ولا أعطيتها آذانه غير أصم انظر لرحمة رب العالمين يقول تأتيني وعليك سوابق ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع بل جاء رجل عليه سوابق وجرائم لو كان بيدك تحكم عليه لفتستها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 يلتنة القلوب نأحبتنا تشعر الكلام يقود الله إذا رأي لو ترى الخدم اللي في الجنة إذا رأيتهم حسدهم لئلأم ثورة وإذا رأي انظر أي مكان هي أختنا الغالية تخرج من قصرها فتنظر في ذاك النهر ثم تنعكي سورة ذاك القمر على صفحة ذاك النهر الذي هو وجهها تنظر إلى نصيفها لا يصفه واصف قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يصف لنا قال نصيفها على رأسها والذي بعثني بالحق خير من الدنيا وما فيها الجمال والإبداعات والزخارف التي فيه لم يخلق فيها في الدنيا أبدا كل الدنيا ما تساوي نصيفها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 يتألم صحيح أجرم صحيح صحائفة سودة لكن جاء قال للع للعالم أنا فعلت وفعلت حتى آخرهم عابد يصلي زكي دخلت عليه وقطعت رأسه حلق كانت تسعة وتسعين ما ندري عنهم لكن هذا قال عابد جاء يصلي قطعته وقطعت رأسه قال ذاك البطل يعلم مقدار رحمة الله عز وجل لمن صدق لمن أراد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 انظر بعدها ما قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له فقال وفتح له الابواب قال الان تريد ان تتميز مع الله هذا باب مفتوح هذا رب العالمين لكن سأقول لك نصيحة هذه بلد لا بد ان تغيرها لاحظ ما قال لا غير مجموعة الرجل صادق عند لو يقول لا غير وقطع يدك قطعها في سبيل الله قال اغير اغير ما قال لا والله انا ابغى اتوب هنا ولا ودي اطلع خرج وترك أهله وناثه يريد رحمة الله صادق الرجل يا جماعة القلب ينبض يريد أن الله يرضى عنه يريد أن وقف بين يدي الله وفتح الصحاء جرائم جراء بها بيضاء كلها قد بدلها الله حسنات ومشى في الطريق وملك الموت قد مشى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك من السماء وإذ ذاك الرجل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 دفع نفسه ودفع نفسه ثم إذ بالروح تنزع وإذ بالقلب يقف والأنفاس لا تخرج ولا تدخل وتبقى الدم جامدة في العروق وجمدت الأطراف ثم جاءته الملائكة التي تنتظره ملائكة العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح نزلت معها مسؤول من النار وحنو من النار تريد أن تقذف بتلك الروح إلى جهنم.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 الفرصة التي أتيحت له